ق ف ل ه الدكتور ل ن ا ل س ي أ ي ه ا ا ل ا خ و ة و ا ل أ خ و ا ت في رحاب ا ل ق ر آ ن المجود نستمع ا ل آ ن إ ل ى ت ل ا و ة النصف ا ل أ و ل من الجزء التاسع والعشرين من ا ل ق ر آ ن الكريم مع القراء محمود خليل الحصري رحمه الله محمود علي البنة رحمه مع محمود رحمه علي عطرة القراء الحصري الله البنة الله والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله خليل خليل أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم تبارك بيده الذي الملك وهو على كل شيء قدير كل على شيء وهو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 الذي خلق سبع سماوات ط ب ا ق ا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إ ل ي ك البصر خاسئا وهو حسين ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعلم اسدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير i s a i a فسحقا ل أ ص ح ا ب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم جر كبير وأ وأسروا قولكم أو は ج ه ر و てくれまし ه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 هو الذي جعل لكم ا ل أ ر ض دلولا فامشوا في مناكبها وكلو ا من رزق و إ ل ي ه النشور أ امنتم من في السماء أ ن يغصب بكم الارض فاذا هي تموت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 موسوعه ا ل ن ا ب ل ر ح م ن إنه ب ك ل شيء ب ص ي ر امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن من الذي يرزقكم إ ن أ م س ك رزقه بل ل ج و ا في عتو ونفوس افمن ََ يمشي َِ مكبا ُْ على ََ وجهه َ اهدى امن َ يمشي َِ سويا ًِ على ََ صراط ٍَِ مستقيم ٍَُْ قل هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار والافكده َ قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الارض واليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعت ان كنتم صادقين لفضيله الدكتور محمد راتب ا ل ن ا ّ ل س ي فلما راوه ذلف ت ن س ي ئ ت وجوه الذين كفروا و ك ي ل هذا الذي كنتم به تدعون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 ارايتم ُ ان اصبح ماؤكم ظهرا فمن ي أ ت ي ك م بماء معين بسم الله الرحمن ا ل ح ي ا نون و ا ل ق ل م و م ا يسكرون م ا أنت بنعم م ج ن و ن و إ ن لك ل أ ج ر ا غ ي ر م ع ل و ن وإنك ل ع ا خ ل ا م ي ه فستبصر ويبصرون بايهكم المفتون ان ربك هو اعز ا ل ل ا م موسوعه ا ل ن س ب ي ل ه وهو أ ع ل م ب ا ل م ه د د ي ن ف ل ا تطع ا ل م ك ب ي ن والثوب لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاك مهين امازم الشائم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 أ ن كان ذا مال وبنين إ ذ ا تتلى عليه اياتنا قال أ س ا ط ي ر ا ل أ و ل فنسموه على الخرطوم انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسمه ليصرموا ل ن ه ا مسبحين ولا يستثنون فطاف عليها طاف ا ص ح ت كالصريم فتنادوا مصبحين ان اذدوا على حرثكم ان كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم علي وغدا و على حرب قادرين فلما راوها قالوا بل نحن محرومون قال أ و س ط ه م الم أ ق ل لكم لولا تسبحون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 なおみえたらいいな。<音楽><音楽> 「今朝は」 ولعذاب ا ل آ خ ر ه اكثر لو كانوا يعلمون إن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 إ ن لكم فيه لما تخيرون أ م لكم أ ي م ا ن علينا بالغه إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة سلكم لما تحكمون سلهم ايهم بذلك زعيم ام لهم شركاء فلياتوا بشركائهم ان كانوا صادقين يَوْمَ, يوم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 ان تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ش ام عندهم الغيب فهم يكتبون ف ص ب ر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إ ذ نادى وهو مكبوب ر موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه وان َ يكاد َ الذين ََِّ كفروا ََُ ليذلقونك َََُ ب ِ أ َ ب ْ ص َ ا ر ِ ه ِ م ْ لما ََّ سمعوا َُِ المكر ويقولون َ إ ِ ن َّ ه ُ لمجنون َُ وما هو إ الا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم f r i e n Well, yeah, yeah. فهو في عيشه راضيه ذنة ا ل Hey!、Uh -oh. Bye.、Uh, no. ثم لقطانا منه الوتين فما منكم من أ احد عنه ن حبيب こんなふうル思うことはないです。 Wilson Yeah, well... إ ل ا ا ل أل م ص ل ي للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين ان ا ع ب د ا ل ل ه واتقوا و ا ط ي ر و ن واستغشوت Vamos? 「えっ مع ت ل ا و ة م ب ا ر ك ة للقارئ الشيخ محمود علي البنى رحمه الله